والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب السلم كتاب السلم السلم نوع من انواع البيع وهو تعجيل السمن وتأخير المبيع تعجيل السمن وتأخير المبيع يعني الدراهم القيمة تكون معجله مدفوعة في مجلس العقد سواء كانت ذهبا أو في والمبيع المثمن مؤجل بأجل معلوم موصوف في الذمة وليس من بيع ما ليس عندك لأن بيع ما ليس عندك المنهي عن ان تبيع هذه السيارة وليست لك لكن على نية أنك تشتريها وتعطيها لمن بعتها عليه أو تبيع هذه الأرض وليست لك وإنما على نية أنك ستشتريها من صاحبها وتسلمها لمن بعتها عليه أو تبيع هذه الدابة وليست لك وإنما علانية أنك ستشتريها من صاحبها وتسلمها لمن بعتها عليه أما السلم فهو أن تبيع شيئا في الذمة ليس معين ليس سيارة معينة وإنما سيارة موصوفه وليس قمحا معينا وإنما هو قمح موصوف أو شعير موصوف أو ثياب موصوفة أو حيوان موصوف يعني إذا انضبط في الصفة فتبيعه ويسمى بيع ويسمى سلم ويسمى سلف نعم السلم ان يسلم عينا حاضره في عوض موصوف في الذمه الى اجل السلم قال تعريفه هو ان يسلم عينا يعني يدفعها يسلم يسلم عين القيمه دراهم ذهب نقد من اي نوع النقد مثلا ريال درهم دينار جنيه دولار القيم سلم في, المجل في مجلس العقد نعم عينا حاضرة ما يصلح أن تكون العين التي هي القيمة غائبة ما تشتري منه مثلا مئة صاع بر يسلمها بعد ستة اشهر على ان تدفع القيمة غدا او بعد غد او بعد العشاء والبيع بعد المغرب ما يصح لابد ان يسلم في مجلس العقد مثل الصرف الا ان الصرف النوعين يسلم في المجلس السلم القيمه تسلم في المجلس والمبيع شيء موصوف في الذمة مؤجل شهر ستة أشهر يعني بحسب ما يتفقان عليه وسواء كان هذا الموصوف زراعة كقمح وشعير وبر وذرة ونحوها او لباس ثياب مثلا او سكر او رز او سياره ونحو ذلك من الاشياء او صابون او اي نوع من انواع القماش المعروف المنضمط بالصفات على نيه انه يستحضره ويحضره بعد المده بعد ستة أشهر بعد خمسة بعد سنة بعد سنتين إلى اخره نعم وهو نوع من البيع وهو نوع يعني السلم نوع من أنواع البيع لو قال مثلا يريدون سلم وتلفظوا بلفظ البيع قال أشتري منك مئة صاع سلمني إياها بعد أربعة أشهر وأسلمت الخيمه قال الاخر بعت عليك يصح بيع و شراء او يقول اسلم لك 100 ريال على ان تسلمني بعد سته اشهر 100 صاع من الشعير ونحو ذلك نعم ينعقد بلفظ البايع والسلم والسلف سواء تلفظوا بلفظ البيع أو لفظوا بلفظ السلم أو تلفظوا بلفظ السلف أو ما اصطلح عليه بهذا النوع مثل ما هو مسمى في بعض البلاد مثلا بلهجتهم العامية يقول الكتب يأخذ كتب يعني شيء مؤجل نعم وتعتبر فيه شروط البيع ويزيد في شروط ستة وتعتبر فيه شروط البيع يعني أن يكون البال عاقدا جائز التصرف وأن تكون العين مباحة الانتفاع فما يبيع عليه سلم مثلا خمر أو يبيع عليه أشياء محرمة أن تكون مباحة الانتفاع وأن تكون القيمة معلومة وأن يكون بالتراضي ما في غصب ولا إكراه يعني شروط البيع لازمه في البيع وفي السلم لأن السلم نوع من أنواع البيع نعم أحدها أن يكون ويزيد السلم ستة شروط أخرى غير شروط البيع السابقة شروط البيع تقدمت مع شروط البيع في السلم سته شروط زيادة حتى يتم السلم لأنه لازم أن يكون بيعنا وشراءنا على وفق الشريعة الإسلامية على وفق ما حدده لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وبينه لنا من أمور ديننا أو أمور دنيانا فمثلا البيع والشراء البيعان بالخيار ما لم يتذرق فإن صدقا وبينا بورث لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما من أنواع البيوع مثلا الربا واللي يبيع ويشتري بالربا محارب لله ورسوله وللمؤمنين وهو متوعد بالنار والعياذ بالله وبيع ويكون بتراضي لكنه على خلاف الشريعة المترابع المرابيان الآن يرضيان بالربا ولا واحد غصب الثاني ومع ذلك لكون مخالف للشريعة هما متوعدان بالوعيد الشديد والخزي في الدنيا والآخرة والمحق محق البركة وعذاب النار والعياذ بالله فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد هؤلاء أصحاب النار هم فيها خالدون هذا كلام رب العالمين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أهل الربا أكلت الربا عند البعث عند القيام من القبور يعرف كل واحد يمر به يراه يعرف أن هذا مرابي والعياذ بالله يفتضحون في الدنيا والآخرة عند القيام من القبور يكون مثل المجنون مثل من به صرع يمشي ويسقط يمشي ويسقط لما لأنهم جلوا في اكتساب الأموال المحرمة فعاقبهم الله جل وعلا بهذا الخزي.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 يمحق الله الربا ويربي الصدقات على طرفين نقيه الربا يمتص اموال الناس بالحرام هذا يمحقه الله جل وعلا الصدقة يعطي من حر ماله لاخيه المسلم ينتفع به مجانا لطلب ثواب الله جل وعلا هذا الصدقة يعني على طرفين نقيه ولهذا قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات إن الرجل يتصدق بالصدقة بعدل تمره من كسم طيب يتقبلها ربي جل وعلا بيمينه وكيف يدي ربي يمين مباركة فيربيها بصاحبها كما يربي الواحد منا فذوه حتى تكون كالجبل العظيم ويتمره واحدة أو ريال أو خبزه أو نحو ذلك إذا تقبلها ربي يربيها لصاحبها كما يربي أحدنا الفلو الخيل الغالي النفيس يعتني به تجد من يعتمون بالخيل يعتنون بها يسقونها العسل يسقونها اللبن يسقونها مثلا يبحثون لها عن أطائب الطعام لأجل تكون جيدة والله جل وعلا يتقبلها ويربيها لاحدنا كما يربي الواحد منا فروه حتى تكون كالجبل العظيم يدفعها اليوم يجدها يوم القيامه كالجبل تمره واحده او خمسه او ريال ونحو ذلك يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار عثيم المسلم اذا باع واشترى بالطرق الشرعيه الصحيحة الكسب يكون حلال يستعين به على طاعه الله يكون يقوي في الطاعه يربي عليه اولاده ينشاون نشاه صالحه لانهم اكلوا طيب اكلوا مالا حلال ولو هو من أخس انواع الطعام من الطعام الردي لكن حلال إذا المراد الطعام الطيب الزين الغالي لا وإنما الطعام الطيب هو الحلال اللي جاء من كسب حلال فينشأ الأولاد نشأة صالحة بإذن الله لأنه غذاهم بالحلال والعكس بالعكس كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به كانت بعض النساء السلف إذا أراد أن يخرج في الصباح لطلب الرزق قالت يا عبد الله اتق الله فينا اتق الله فينا فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار نتحمل الجوع ولا نتحمل النار لا تطعمنا إلا شيء حلال اتق الله فينا لا تجيب لنا حرام نأكله نتلذن به حالياً ثم نعاقب عليه في المستقبل وهكذا بالسلام وأي نوع من أنواع البيع لازم أن يكون على وفق الشريعة وليست الشريعة حسب تراضي الطرفين كما هو في البلاد الكافرة إذا تراضى الاثنين على شيء فهو سارق عندهم ولو كان ولا والعياذ بالله او كان ربا او كان اي معامله ما دام فيه تراضي خلاص لا تراضي على وفق الشريعه تراضي مخالف الشريعه مردود متوعظ صاحبه البائع والمشتري لا انا في الربا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسه اكله و وكاتبه و الكاتب والشاهدان ما اخذا شيء لكنهما اعانا على الاثم والعدوان العدوان فاستحقا اللعب و ربما الرجل يكون مار بالشارع فقط فيقول تعال تعال يا اخي اشهد على هالمعاملة هذه المعامله فيقول سجل شهادتي و يشهد و ما يبرمش عليها اذا كان حرام يقول لا أنا ما أشهد على الحرام لا تشهدني على جور يقول عليه الصلاة والسلام أشهد على هذا غيري هذا زجر وليس المراد اللي انه أنه من أراد يشهده يشهده لا هذا زجر له فالمرء ما يشهد إلا على شيء يعلم حله. كذلك مثلا قد يقال للرجل هو ماشي في الطريق تعال يا أخي تعال اكتب بيننا هذه المعاملة هذا باع على هذا كذا وكذا اكتب وكتب شهادتك من اجل يستحق اللعنه مرتين والعياذ بالله اذا كان محرم اذا كتب كذب شهادته يكون ملعون لكتابته وملعون لشهادته والعياذ بالله وهو ما عرف الشارع ما انتبه المسلم يكون على ضوء الشريعه في كل ما ياتي ويذر لا يلبس الا ما يجوز شرعا لا ياكل الا ما يباح له شرعا لا يمشي ولا يركب ولا يت... الا فيما يباح له شرعا يحذر المخالفه لتكون اعماله كلها طاعه اذا خرج ليشتري الحاجه لأهله من السوق فهو في طاعه وفي عباده لله جل وعلا لانه يمشي في حاجه اهله وهكذا المسلم في كل ما يأتي ويذر يكون مراعي الاداب والتعاليم الشرعية ليكون مأجورا يأكل ويكون ماجورا لانه اكل يستعين به على طاعة الله حتى لو لم يكن سحور للصائم او فطور يأكل ظهرا او عصرا لكنه يأكل ليستعين به على الطاعة وكما قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة الرجل يجامع زوجته ويكون في صدقة تعجب الصحابه رضي الله عنهم قالوا هذا شيء يشتهي كل واحد منا يوجر عليه أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذا اذا وضعها في الحلال كان له اجر ياكل طعام حلال يؤجر على اكله ياكل طعام حرام ياثم في اكله وهكذا يكون المسلم يبحث حتى في المعاملات لان بعض الناس يجهل يظن ان الامور الشرعيه في الصلاه والصيام والزكاه والحج فقط في الأمور الدينية, الدينية لا وليس الأمر كذلك يظن في البيع والشراء والمعاملة يصنب على هذا ويخادع هذا ويغش هذا هذا ما في شيء هذا كسب لا المسلم في كل أموره يكون مراقبا لله جل وعلا ولهذا قال الله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اتقوا الله وأحسنوا في كل ما يأتون ويذرون والإحسان أعلى صفة يتصف بها العبد أن يعبد الله كأنه يراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أي الله والله يحب المحسنين يعني يكون العبد دائما مراقبا لله جل وعلا فيما يأتي وما يذر ينظر في هذه المعاملة يقول يا أخي هل يتجوز ولا لا قال ما أدري يقول له يا أخي إذن ما نكتب ولا نتفق على شيء إلا نسأل طالب علم هل يسوق لنا أن تعامل هذه المعاملة فأحنا نتفق ما يسوق لنا فحنا نرجع نستغفر الله ونتوب إليه ما نتعامل بمعامله محرمه ممنوعه شرعا فالغش والخديعه والقمار والكذب والتزوير كل هذا محرم في الشريعه الاسلاميه والمسلم يعامل اخاه المسلم مثل ما يحب ان يعامله الناس انت ترغب ان احد يكذب عليك او يغشك او يخادعك او يسيء اليك في امر من الامور لا تكره هذا فكذلك اكرهه منك لاخيك المسلم ويزيد السلم بشروط سته سته شروط لا بد من توفرها مع شروط البيع حتى يكون السلم صحيحا وهي نعم أحدها أن يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا لأنه بيع بالصفه أحدها ستة شروط ستأتي إن شاء الله بالاستقراء نأخذها واحد واحد الأول منها أن يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف بها الثمن باختلافها ظاهرا يكون المبيع مربوط بالصفة لأن الثمن يختلف من نوع إلى نوع حتى وإن كان مسماه واحد فمثلا البر فيه الصاع بثلاثة وأربعة وخمسة ريالات وفيه الصاع بريال من الردي التمر كذلك الصعب عشرة ريالات او بعشرين ريال او بثلاثين ريال بينما فيه نوع من انواع التمر الصعب ريالين ونوع ثلاثين وهذا قال يختلف به الثمن يختلف الثمن باختلافها فتثبت يقال التمر صفته كذا نوعه كذا صفته كذا ينضبط حتى كأنك تشاهده مقدر مثلا قيمته عشرة ريالات وأنت مثلا الآن من صاحبه بسبعة ريالات لأنك تتقدم الثمن والتمر فيما بعد فتشتريه بسبعة ومن المعلوم مثلا هو يساوي نقدا بعشرة فما يعطيك تمر يساوي ريالين لا يعطيك شيء حسب الصفة التي وصفتم القمح مثلا معروف الارز معروف مثلا صعب كذا وصعب كذا فيكون مثلا مما ينضبط بالصفة الشياه مثلا اذا كان شات على القول بانه صح السلام في الحيوان مثلا الشات شات بمائتي ريال وشأت بألف ريال فتنضبط بالصفة حتى كأنه يشاهدها أن يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا لأنه بيع بالصفة فيشترط إمكان ضبطها إذا قيل هذا ما ينضبط نقول إذا ما يصح السلام فيه لا بد ينضبط واذا منضبط فلا يصح السلام فيه فيصح نعم فيشترط فيصح السلام في المكيل والموزون والمزروع لما روى ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قدم المدينه وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه هذا عمدة السلم هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث يعني يشتري منه الثمرة قمح تمر شعير نوع من أنواع الثمر أي نوع يقول يدفع له القيمة الآن والتسليم بعد سنتين أو بعد ثلاث سنوات إنه يمكن يكون الفلاح في حاجة إلى دراهم لاجل ان يزرع واذا زرع ونتج زرعه هذا الحالي في حاجه يسدد له. وهذا الذي اخذ دراهمه ما يعطيه الا بعد سنتين او بعد ثلاث سنوات هذا سلمهم في المدينه ثم يكون في خلاف الثمار تختلف وتتفاوت فقال عليه الصلاه والسلام علي وجههم وامرهم وما قيل هذا بيع وشراء ما ندخل في الشريعة لا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه معاملتهم فقال عليه الصلاة والسلام من أسلف الذي هو السلم يصح سلم ويصح سلف فليسلف في كيل معلوم مئة صاع خمسين صاع أقل أكثر معروف ووزن معلوم مثلا خمسين وزنه أو نحو ذلك أو أقل أو أكثر إلى أجل معلوم يعني ما يقال السنه أو سنتين ما يقول سلمك بعد سنة أو بعد سنتين مثلا أو سلمك بعد سنتين أو بعد ثلاث لا ما يصح لا بد يحدد أسلمك في واحد رجب من عام أربع وعشرين وثلاثمائة وأربعمائة وألف أسلمك مثلا في منتصف رمضان من عام ألف وارمعمائة وخمسة وعشرين مثلا يحدد ووزن معلوم إلى أجل معلوم في كيل معلوم يعني شيء معلوم وكيله ونوعه وصفته نعم متفق عليه فهذا عنده وهو المرجع في السلم رواه البخاري ومسلم وغيرهما نعم وقال عبد الله بن ابي اوفا وعبد الرحمن بن ابن ابزا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ياتينا انباط من انباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب فقال أكان لهم زرع أم لم يكن قال ما كنا نسألهم عن ذلك رواه البخاري فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر وقسنا عليه ما ينضبط بالصفه لأنه في معناه الحديث الآخر الذي هو عنده في السلم حديث عبد الله بن ابي اوفا وعبد الرحمن بن ابي رضي الله عنهما يقول كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يكون بايدينا شيء من المال غنيمه ماذا يعملون به يقول فكان ياتينا انباط من انباط الشام ناس يأتون ببضاعة من الشام إلى المدينة والانباط هم غير العرب وغير المسلمين غالبا يعني ليس بعربي ولا مسلم وإنما يتعاملون معه يأتي ببضائع من الشام يبيعها في المدينة فنسلفهم في الحنطة الحنطة البر القمح، والشعير والزبيب يعني نشتري منهم حنطة او شعير او زبيب وندفع لهم القيمة ويحضرونها لنا يأتون بها مثلا بعد شهرين بعد خمسة اشهر بعد سنة حسب مجيئهم من الشام يحدد متى يأتون وحسب وجود الانتاج وكثرة عندهم في الشام مثلا فقيل أكان لهم زرع أم لم يكن قال ما كنا نسألهم عن ذلك ما يهمنا يعني أنتم تشترون منهم شيء من مزارعهم لهم مزارعهم يزرعون ويجبون لكم قال ما كنا نسالهم فدل هذا على ان السلم يصح ان تتعامل مع شخص ما عنده هذا الشيء الان ولا يزرعه لكن يحضره لك ويلتزم به في ذمته مثلا انت اشتريت